والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود عمر سكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يريدون أَن يَتَحَاكَمُوا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 ثُمَّ جَاءُوا كَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ فَاعْرِظْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤمنِونَ حتىَ يُحَّمُوكَ فِي مَا شَجرَبَيْنَهُم ثمَُّ لا يَجدوا فيِي أَفُسِهِم حَرجَثَُّ لا يَجدوا فيِي أَمفُسم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 وَمَي يُقاتِل فيِي سَبيرِ اللَّهِ فَقُتَ الأأَوْ يَغُلِّ بِ فَسَووفَ نُؤتيهِ أَجرًا النظمَا وَماَا لكُ لا تُقاتِلونَ فِي سَبيدِ اللهَّهِ وَالْمُستَضّع فينَ مِرَ الِّجَالِ وَِّسَاءِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الذين يقولون ربنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا من لدنك وليا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 حديث ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَادِرًا وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا